بسم الله الرحمن الرحيم حامی تازین الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين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 فَأَحْيَا ذِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَلِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ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 لأيكة لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا من دون الله أونيا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 من عَمِلَ لصالحه فلنفسه ومن أساء فعلها من عمى لصالحه فلنفسه ومن أساء فعلها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وأَتَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ فَمَقْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيَاءٌ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 أَمْ حاسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم و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 وَحَطَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يُهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تكوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته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 نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا عَمِلُوا حَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ